اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحدا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 الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تتقبل صيام الصائمين وقيام القائمين وتوبة التائبين اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين نسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان تعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا الليله من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا الليلة من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا الليلة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيش أصلح لنا شأننا كله ولا تكلا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلى من تكلنا وأنت ربنا وإلى من تسلمنا وأنت سيدنا حاشاك أن تسلم من أتاك وحاشاك أن تخذنا من لاذبك إلى من تسلمنا وإلى من تتركنا يا أكرم الأكرمين إلى من تكلنا إلى ذنوب انقست منها قلوبنا أم سيئات ضاقت بها صدورنا أو موبقات قترت بها أرزاقنا إلى من تكلنا إلى ألف نحن أهل العصيان ونحن أهل الجهالة ونحن أهل التقصير ونحن أهل الإعراض إلى من تكلنا اللهم يا أكرم الأكرمين إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك أتيناك يا أكرم الأكرمين وقد وضعنا ذنوبنا على رؤوسنا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 أنت تغفر الذنوب ولا تبالي أنت الذي قلت يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك على الأسماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي اللهم هذا الاستغفار فاغفر لنا اللهم هذا الاستغفار فاغفر لنا اللهم هذا الاستغفار فاغفر لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبورهم روضة من غياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم يمن لهم كتابهم وارزقهم شفاعة نبيهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغسلهم من ذنوبهم كما اللهم اغسلهم من ذنوبهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أكرم الأكرمين وارحمنا اللهم إذا صلنا إلى ما صاروا إليه ورحمن الله بما إذا صلنا إذا ما صار إليه هل تأهل التقوى وأهل المغفرة؟ اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا تائبا إلا قبيلته ولا منيبًا إلا قربته ولا سائلاً إلا أعطيته اللهم لا تدع لنا شابًا إلا أصلحته ولا طفلاً إلا على التوحيد والتقوى رب بيتة ولا شيخًا إلا رحمته ولا عمل صالحًا إلا قبلته يا أكرم الأكرمين لا تدع لنا أخت مسلمة إلا سترتها وهذيتها وإلى ما يرضيك أخذت بناصيتها اللهم اجعلهن لك شاكرات لك ذاكرات لك مطيعات لك خاشعات يا أكرم الأكرمي ويا أرحم الراحمي لا تدع لنا حسنة إلا قبلتها ولا سيئة إلا محوتها ولا درجة إلا رفعتها اللهم إنا نسألك بلدنا هذا خاص وسائر بلاد المسلمين عامة أن تجعلهم أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم احفظنا ولا ولاة أمورنا وحكامنا وشيوخنا أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك بهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار